أحل لكم ليلة الصيام رفت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفد ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا منه وأنتم آكفون في المساجد تلك حجود الله فآتنوا فَذٰلِكَ يُغَيِّرُ اللهُ مَآتِيْنَا عَلَى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْبُنَّهَا اِلَى الْحُكَّامِ وَتُدْلُوْبُنَّهَا اِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوْا فَرِقًا إِنَّكَ كُنْتَ فَرِيقًا مِنَ الأَمْوَالِ نَاهِبًا بِالْحِثِّ وَأَنْتَ كَانَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلِّ قُلْ هِيَ مَوْرِثَةُ النَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الذُّرْوُ بِأَنْ تَأْتِيَ الْبُيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا وَرَكِنَ الدُّمَى مَنِ اتَّقَى يَأْتُون بُلْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَجُونَ إِن